وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُم آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ حَلُّوا مِنكُمْ عَقَبًةً وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كركب دري يوقذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار اللَّهُ لِذُرِّهِ مَن يَشَاءُ وَيَطْرُمُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ويسبح له فيها بالغدو والآرصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة, الصلاة وإيتامه ت يفافونَ يَوَّ يفافُونَ يَم تَتَقََّبُ فيِيه القُلوب وََّ بَصَ لجَزَهُ اللههُم أَحْسَنَ مَا عَمِوا مجزَهُم اللههُم حسَنَ مَاعَمِلُ وَيَزيدَهُم مِ فَقْلِه أعمالهم كسراب كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجج يغشاهم موج من فوقهم موج من فوقهم سحاب غلومات بعضها فوق بعض اذا لَهُمْ لَمْ يَكَدِرُوها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ الارض والطير صافات والطير صافاتا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون